ثمانية. استمع إلى الحوار ثم قرأه واكتبه في دفترك أهمية الرياضة أهلا وسهلا يا أبي أهلا بك سأذهب إلى المسبح وأنت أين ستذهب يا فاتح أنا سأذهب إلى صالة الرياضة بجانب المسجد الكبير يا أبي أنا أيضا أريد الذهاب إلى الصالة لألعب كرة القدم يا أبي طبعا يا حسن وأنت ماذا تريد أن تلعب يا فاتح؟ وأنا أيضا أريد أن ألعب كرة السلة مع أصدقائي يا أبي أنت طويل يا فاتح من الممكن أن تلعب الكرة الطائرة أيضا أنا لا أحب الكرة الطائرة يا أبي والمهم هنا أن نمارس رياضة ما طبعا يا فاتح الرياضة تحافظ على سلامة الجسم وتقوي العظام حسنا إذن سنذهب كل أسبوع إلى صالة الرياضة نشكرك يا أبي